بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان بيماني بندية يا رسول الله بيماني بندية يا رسول الله دمتك رقايتي يا رسول الله دمتك رقايتي لن اوخذ على رَسُولَ يا رسول بلا امتى بليلة رسول الله رب اشك يا رسول الله رب اشك لا يا رسول الله قرباني نائتو يا رسول الله قرباني نائتو يا رسول الله نائتو تلد